أو آبائهن، أو آباء بعولتِهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتِهن، أو إخوانهن، أو بني, أو بني إخوانهن، أو بني إخوانهن، بني